طلال بدر علينا من فنيات الوداع وجب الشكر علينا مدح لله هدايا طلع بدر علينا من فنيات الوداع وجب الشكر علينا مدح لله هدايا على البدر علينا من ثنيات الوداع وجب الشكر علينا لا ننسى ايها المبعوث فينا دبل امور المطاع جيت شرفت العاليم مرحبا يا خير دا مرحبا في من اتى لنا وبجي شاد حمانا مجدك سر على صلِّ على مَن حل في خير البقاء واسقي سقينا يا مجيب كل دعاء مرحبا يا مصطفانا نورك ال علي اوا رحمه ان في الملحدين سيده عمل بقا اشرقت شمس الكمال بك يا باجل جمال جلمن سواك حقا دائما للخير ساه يا لينا الاولياء يا خير انبييا رحمه انرسلت طاغ منقذا بعد الضياع منقذا بعد الضياع صوت الباري محمد دره للكائنات تجد البلسم وحي وله يحل السماء حما طيبه قلبي زاد شوقا وشتعان ساحق الاذان سربي نحو هاتيك البقاع صلوا على الله جودا لك مني والسلام يا ابا زغرايفا بق دايما